خلق السماوات وَالْأَرْضَ بالحق وصوركم فَأَحْسَنَ صوركم وَإِلَيْهِ المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكثر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 ومن يوق شح نفسه هُمُ هم المسلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يباعث لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم